ثم خلقنا الط فت علقة فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة فخلقنا المضعة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم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 قادر فاسكناه في الارض وان على ذهب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيلاء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطولها ولكم فيها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 أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملاكا ثم سمعنا بهذا في آباءنا الأولين.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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب, ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 فبعدَلَ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلَ النَّبِيُّ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِهَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمٌ هُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ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 يا أيها الرسل خلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربهم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مُنْكِرُونَ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قُل رَبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعْبِلْتِهِ يَأْحَسَنُ السَّيِّئَةَ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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن ثقَلَتْ مَوَازِيلُهُ فَأُولَائِكَ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِيلُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَنَبَ خَالِدٌ تَلْفَحُوْ جُهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ألم تكن آياتي تتلع عليكم فكن بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شققتنا قالوا ربنا غلبت علينا شققتنا وكن قوم ضالين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 فتخذتمهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إن جزئتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزين.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 إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها الآخر يا برهان له به فإنما حسابه عند ربه